لَمَّا جَاءَ أَشْ نَيْمَن قَالَتْ أَتُمِدُّونَنِ إِدْمَالًا فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَنَنأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّقَدَرْنَا لَهُم بِهَا جاء اليهم فرناثيا بجنود لا قبل لهم بها ولا مخرج لهم منها اذله ولا نخرجهم منها اذله ورهم صاغون قال يا ايها الملأ ايكم ياتي قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَنْ يُقُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ فِرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِن هَيْنًا قَوْلٌ أَمِنْ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ صَبْرِ رَبِّي لِيَدُلَّنِي أأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ لَكِن لَّهُ الْعَرْشُ هَٰنَذُرْتَ أَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَن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 فَخَلَعَتْ حُلَّتَهَا وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۖ وَقَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ ممرد مِّن مَّرْجَانٍ ۖ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ